حي الشباب العاملين خير الكتائب اجمعين من شيدوا صرح الرشاد يرفعوا لله الدين حي الشباب العاملين خير الكتائب اجمعين من شيدوا صرح الرشاد يرفعوا لله الدين من قد ابهى الا الصلاة من مصلحين لا يعملون إلا الا صلاة على ادهبه الا الصلاح بنيتهم من مصلح لا لا يعملون لغايه الا فلاح المسلمين, لا يعملون لغاية إلا فلاح المسلمين جاءوا بيضاء من وحي الأمين إلى السير القويم على غرار جاءوا بيضاء من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 هم على مر السنين الشباب العاملين خير الكتائب من شيدوا صرح الرشاد من قد ابوه الا الصلاه من مصلحين لا, مصلحي لا, مصلحي لا يعملون لغايه الا فلاح المسلم لا لا يعملون الا فلاح المسلمين هي امتي تاج الامم ودرره العرش المكين هذا الرداء من التكاسل والخمور ستخلعي هي امتي تاج الامم ودرره العرش المكين هذا الرداء من التكاسل والخمور ستخلعي انك العزم للشيوخ وبالنجاح لهم ندي لا تجزي اوت يسي عزم الشبيبه لا انك العزم للشيوخ وبالنجاح لهم ندي لا تجزي أو تيأسي عزم الشبيبة لا يلي إن كل عزم للشيوخ وبالنجاح لهم ندي لا تجزعي أو تيأسي عزم الشبيبة لا يلي لا تجزعي أو تيأسي عزم الشبيبة لا يلي أي الشباب, حي الشباب, حي الشباب هل يقين يا فخر من حمل المشاعل للمدا يا فتيه الارشاد جند المجد نصاع اليقين يا فخر من حمل المشاعل للمدا العالمين سيروا إلى العلى إلى قره عيون الحاسد والله جل مدكم بالعون والنصر المبين سيروا إلى العلى إلى قره عيون الحاسد والله جل مدكم بالعون والنصر المبين سيروا إلى العلي إلى قرطعون الحاسد والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين والله جل يمدكم بالعون والنصر المبين هيا <تصفيق> شباب هيا شباب هيا شباب بالعمل شهي الشباب العاملين خير الكتائب اجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله اهله من قد ابوا الا الصلاه هديتهم من مصلحين لا يعملوا Siedemu <śled> zarobie, jakim jesteśmy, jakim jesteśmy, jakim jesteśmy, jakim